Aku home <tiny> لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَنَحْنُ نَقُومُ هُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ منها شدت واؤتوا بالعدنين من العزة كان مسهولا واول كان ساكن جموزي من القصاص Terima kasih kerana